في قناة الرحمة مع جنة الحياة نريد أن ندخل جنة الحياة نريد أن نحيا حياة الحياة نريد أن نشعر بطعم الإيمان نريد أن نتذوق طعم الإيمان قلت لإخواني في اللقاء الماضي ينبغي علينا أن ننزع الخوف من المخلوقين وأن نلجأ لرب العالم أشياء طبيعية لا حرج فيها إنما المبالغة في الخوف في المخلوقين مشكلة كبيرة فكم من إنسان خاف من المخلوق فابتعد عن عبادة ربه سبحانه وتعالى والذي يساعدك على ذلك أن تعلم أن ما كتب سيكون ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا واليوم أريد أن أتكلم عن شيء يدخلنا بإذن الله جنة الحياة ونحيا حياة الحياة أتدرون ما هو؟ ألا نبالي بالمخلوقين وإنما نعلم يقينا حتى وإن أخذنا بالأسباب معهم نعلم أن الله سبحانه وتعالى بقبضته كل شيء إن أولكم وآخركم وإنسكم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 اجتمعوا في صعيد واحد، فسألني كل واحد، فسألني كل واحد منهم مسألة، فاعطيته ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر لا تبالي خذ بالأسباب الذي يحرك المخلوقين هو الله. فلن يقول إنسان لكل كلمة إلا ما قدرها الله إلا إذا قدرها الله جل جلاله لن يعطيني إنسان جنيها ولا ريالا إلا إذا قدره رب العالمين سبحانه وتعالى نريد أن نعلق القلوب بالله وأن تزداد القلوب ثقة بالله ويقينا بالله وننظر إلى المخلوقات الشمس تشرق وانظره لمخلوق عظيم كبير لا يتحرك إلا بأمر الله والقمر يضيء لا يتحرك إلا بأمر الله الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر وللليل سابق النهار وكلم في فلك يسبحون كذلك إخواني لا تتحرك يد إلا بأمر الله ولا يتكلم لسان إلا بأمر الله ولا تبصر عين إلا بأمر الله ولا أخذ شيئا ولا أعطي شيئا ولا أسير ولا أقف ولا أنام ولا أفرح ولا إلا بإذن الله جل جلاله كيف لا ألجأ لربي وهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء بالله عليكم تخيلوا حينما تدخل صار زوجة إبراهيم الخليل عليه السلام على الطاغية الذي كان يحب أي امرأة جميلة لنفسه ائتوني بصارة ودخلت عليه صارة ولجأت إلى رب العالمين ألا يمسها هذا الطاغية ما الذي حدث يا إخواني أراد الطغية حينما نظر إليها وأعجب بها أراد أن يقترب منها لجأت المؤمنة التقية إلى ربها حتى وإن كانت في مثل هذا المكان لجأت إلى الله وتعلق القلب بالله ومن تعلق بالله لن يضيعه الله من وثق بالله سبحانه وتعالى لن يضيع الله أنا عند ظن عدي بي قد قال ربنا ذلك في الحديث القدسي ماذا صنع رب العالمين سبحانه على اللي صار؟ شل الطاغيح يحرك يده ما يستطيع آه اليد لا تتحرك إلا بأمر الله يريد أن يضرب بقدمه ما يستطيع القدم لا تتحرك إلا بأمر الله ثم رجح فرجح ثم أراد أن يهم بها مرة ثانية. حينما أراد أن يمد يده فيقترب منه يريد أن يلمس بدنها شلف أعضاؤه يحرك يده ما يقدر يده ما يقدر أن يحركها لأنها مأمورة من قبل الله وإذا أمر الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا فإنما يقول لو كن فيكون ثلاث مرات يا إخواني تتكرر الفعل حتى قال هذا الطاغي أخرجوها ما أدخلتم علي إلا شيطانا بل وأعطاها هدية هاجر الذي تزوجها الخليل إبراهيم وأنجب منها إسماعيل عليه وعلى إبراهيم وجميع الأنبياء صلوات الله وتسليماته لا يبلون أقوام أقوام تعلقت قلوبهم بالله واحد من الصالحين يخرج عليه قطع طريق فوجده فأوقفها ما لك أخذ المال اللي معاه وأراد فوق المال أن يقتله كمان فقال عزمت على قتلي قال نعم قال إذن دعني أصلي ركعتين إلى ربش ووقف يصلي لله جل جلاله وتقدست أسماه بالله عليكم واحد قطع طريق يخرج على شخص في صحراء وحده ويأخذ ماله ويقول له سأقتلك ويقدر أن يقتله ومعه السلاح وقال له أصل ركعتين لربي صلى ركعتين انظروا للقلوب الموصولة بالله للقلوب التي دخلت جنة الحياة وعاشت حياة الحياة التي إذا رفعت أكف ضراعة إلى الله استجاب الله رب عبد أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره ما الذي حدث بعدما صلى الركعتين دعا ربه استغاث بربه فلما سلم من صلاته وجد الرجل مقتولا بجواره ما الذي جرى وما الذي حدث أنزل الله ملكا من الملائكة فقتل الرجل كرامة لهذا الولي كرامة لهذا الصالح طب بدعه وانا كمان بدعه بس اين الصلاح واين القلوب الصافية هي السبيل لكم إيه؟ والله العظيم عجب عجاب قوم تعلقت القلوب بالله القلوب متعلقة برب العالمين سبحانه وتعالى فكان الأمر كما ترون سأقص عليكم شيئا في منتهى العجب في ترجمة عبد الله الخولاني المشهور بأبي مسلم الخولاني يا الله شوف الإنسان لما يبقى متعلق بالله ويعرف الله سبحانه وتعالى. كان أبو مسلم الخولاني يعني يعني يحبه معاوية رضي الله تعالى عنه. فامرأة جلست مع زوجة أبي مسلم وقالت له لها إن معاوية الخليفة يحب زوجك فلو قال زوجك لمعاوية أريد خادماً حتى تستعينين به في البيت لا حرج في ذلك فتصلت زوجة أبي مسلم الخوالان عليه. أبو مسلم يدخل ويرى زوجته يعني الحال متغير فيسألها هل هناك شيء قالت نعم معاوية يحبك أو أمير المؤمنين يحبك فهل طلبت منه خادما وكان أبو مسلم الخوالان يعني رجلا فقيرا ماذا صنع رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه عارفين يا إخوه إيه اللي عملوا وإيه اللي صنعوا رفع أكفة الضراعة إلى الله اسمعوا ماذا قال قال اللهم أعمي بصر من خبب علي امرأتي يا الله أعمي بصر من خبب علي امرأتي المرأة اللي حدثتها بهذا الحديث كانت موجودة فين كانت في بيتها وأشعلت يعني كلمبة كده أو صراج ومع أولادها فجأة لا ترى شيئا الدنيا أمامها مظلمة تقول لأولادها هل أطفأتم الصراج يقولون لا عميت في الحال سبحانك يا رب يا إخواني أقوام أقوام كانوا موصولين بالله جل جلاله بإيه كانوا موصولين بالله سبحانه وتعالى بالإيمان بالتقوى بالأعمال الصالحات بالصدق مع الله بالرجاء في الله جل جلاله بالخوف من الله بالخشية من الله بالدموع التي تتساقط خشية من الله جل جلاله وتقدست أثناء هكذا كانوا فأشيع الخبر. أن المرأة قد عميت وعلم القوم أن الذي دعا عليها هو أبو مسلم الخولاني فانطلقت المرأة إلى أبي مسلم الخولاني وتقول له إذا الله لي أن يرد إلي بصري قال ولا تخبب امرأة على زوجها بعد ذلك قالت والله يعدك ما أخبب يعني لا أفسد لا أخبب امرأة على زوجها بعد ذلك فرفع أكف ضراعة إلى الله قال اللهم رد إليها بصرها فرد الله إليها بصرها في الحال والله العظيم دي ما أصطير دي مش أسطير ولا قصص بنحكيها أكذيب على الناس ده قصص وقعية اقرأه في ترجمة أبي مسلم الخولاني يحدث معه هذا انت عارفين احنا بعض الناس يقول يا حصل كده عارفين ايه اللي بيخلينا نقول كده حينما جف الايمان في قلوب كثير من الخلق لم يتذوقوا طعم ومعنى ان يكون الانسان موصولا بربه أن يكون الإنسان مع ربه أن يدخل جنة الحياة الناس يعيشون في حياة وهو يعيش في حياة أخرى في لذة أخرى في نعيم آخر أتذكر عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه قال كان في أيام جد وقحط في الحرم في مكة والناس يصلون صلاة الاستسقاء حتى يسقيهم رب العالمين سبحانه وتعالى ونزل المطر وقدر الله سبحانه وتعالى ما نزل المطر قال عبد الله بن المبارك وذهبت إلى المسجد الحرام في ليلة ورأيت عبدا أسود يرفع أكفة ضراعة إلى الله ويقول كلاما انتبهت له قال من ضمن كلامه يا من لا يعرفه عباده إلا بالجميل يا من لا يعرفه عباده إلا بالجميل عصاك الخلق فأردت أن تؤدبهم واستسقوا فلم تسقهم اللهم إني أقسم عليك أن تسقيهم أن تسقيهم اللهم إني أقسم عليك أن تسقيهم قال عبد الله بن المبارك حينما سمعت قسمه أقشعر بدني قال والله ما تم دعاءه إلا والسماء امتلأت بالسحب وبدأت الأمطار تنزل فتبعت هذا العبد ولما علم أنني علمته قال ربي كيف أعيش مع هذه الشهرة؟ اللهم اقبضني إليك، اللهم قبضني إليك. قال ففاضت روحه إلى الله. ينفع الإنسان يدعو على نفسه؟ يجوز للإنساني أن يقول اللهم حين كانت الحياة خير لي وتوفني إن كانت الوفاة خير لي إذا خشي على نفسه فتنة الدين. لما خشيت مريم على نفسها أن تفتنا في دنيا قالت يا ليتني مدت. قبل هذا وكنت نسيا منسيا والرسول محمد عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتول حد أسود يا الله إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكنه ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم قلوب وأعمال يا إخوة ويا أخوات إزاي نصل كيف نصل عليك أن تكون أن تعيش مع الله تقترب من إيه الطريق اللي يوصلك إلى الله وتدخل أمو مسلم الخوالان أحكي لكم أمرا في منتهى العجب حدث مع هذا الرجل أيضا كان في غزو من الغزوات وهو في الغزو دي من الغزوات خرج مع الجيش وخرجين في الجهاد. وقدر الله سبحانه وتعالى العدو يكون خلف ماء في نهر فقائد المعركة من المسلمين قائد الجيش وقف بالجيش يركبون على خيل، قال كيف سنمر النهر والعدو خلف النهر فأبو مسلم الخولاني دعا الله سبحانه وتعالى ثم قال لقائد الجيش أيها القائد قال نعم يا أبا مسلم قال مر الجيش أن يدخل في النهر ويسير بأمر الله سبحانه وتعالى قال يا أبا مسلم كيف زنسير بالخيل في النهر ربما غرقت قال توكل على الله وبأمر الله وأنا والله العظيم بتعجب وأنا أقرأ هذا الكلام للعلماء في الكتب والله في منتهى العجب في منتهى العجب تتخيلوا أن الجيش يدخل في النهر دخلوا في النهر والنهر انتو عارفين المية ممكن ينزل الخيل ما وصل الماء الى ركبة الخيل لا. سبحانك يا رب وصار الخيل فض الماشي ابو مسلم يسير مع الجيش بداخل النهر وفرح مصرور باستجابة رب العالمين له ماذا يقول ابو مسلم قال ايها الناس اسمعوا الكلام ايها الناس من ضاع منه شيء في النهر انا اكفله اللي يضع له حاجة كمان في المية او توها حاجة انا الكفيل بتاعها انا اللي هدفع تمانا او انا ضامن لها فرجل من الجيش سمع كلام أب سمع ابي مسلم فرأى عامل ايه امسك بالمخلة بتاعته والقى المخلة في المية مسك الكيش بتاعه والقى في النار وحينما مر مر الجيش امسك بابي مسلم وقال يا ابا مسلم قلت بأنك ضامن قال قال سقط في النهر مني كذا وكذا فوقف أبو مسلم عند النهر فدع الله سبحانه وتعالى سبحانك يا رب سبحانك يا من بيدك النهر وبيدك السماء والنجوم والشمس والقمر والأرض وبيدك كل شيء سبحانك يا رب الكيس الذي ألقاه الرجل يهيج الله الرياح وتمشي الأمواج إلى أن ويؤخذ هذا الكيس إلى أن يصل إلى قدم أبي مسلم فيأخذ الكيس ويعطيه لصاحبه إيه ده بقى دول كانوا الدول أين عاشوا وماذا كانوا يشعرون بأي شيء كانوا يشعرون يشعرون باللذة وبطعم الإيمان وبحلاوة الإيمان أحبة الكرام لا تبالوا لا تبالوا بالمخلوقين علقوا القلوب بالله الأمر والكون كله بيد رب العالمين جل جلاله إذا تعلقت القلوب بالله ولجأت القلوب لله سبحانه وتعالى أغاثها رب العالمين وفرج عنها وأسعدها وكما قيل لبعض السلف هل يسجد القلب يذل القلب ويخضع هل يسجد القلب فقال هذا العالم نعم يسجد القلب لكنه يسجد سجدة لله إذا سجدها لا يقوم منها إلا وهو بين يدي الله إذا انكسر القلب لله وذل القلب لله سبحانه وتعالى على قدر التعلق بالله نشعر بمتعة الحياة وعلى قدر التعلق بالله نشعر بمتعة جنة الحياة ونشعر بالحياة الطيبة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا الله وإياكم بما علمنا وعلمنا ما جهلنا ورزقنا جميعا للإخلاص في القول والعمل في السر والعلن وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته رضوان ربي مبتغايا وجنتي أدعوك ربي أن تفرج كربتي